Älä... كل ما انمالي عنا اختفى واحتاجا ما جرى ما جالينا ليش هذا شاباً غضاب ربت يا بدروا عنا جمعاً بالسبب كيف تجرموا عنا دمعين السكاة كيف تساعدك كيف تسمح حسودك A.